قال يرحمه الله قال مقيده عفى الله عنه وغفر له من ارجى آيات القرآن العظيم قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب فقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن إراث هذه الأمة لهذا الكتاب دليل على أن الله اصطفاها في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وبيّن أنهم ثلاثة أقسام الأول الظالم لنفسه وهو الذي يطيع الله ولكنه يعصيه ايضا فهو الذي قال الله فيه خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم والثاني المقتصد وهو الذي يطيع الله ولا يعصيه ولكنه لا يتقرب بالنوافل من الطاعات والثالث السابق بالخيرات وهو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة وهذا على أصح الأقوال في تفسير الظالم لنفسه والمقتصد والسابق ثم بين تعالى ان ايراثهم الكتاب هو الفضل الكبير منه عليهم ثم وعد الجميع بجنات عدن وهو سبحانه لا يخلف الميعاد في قوله جنات عدن يدخلونها الى قوله ولا يمسنا فيها لغوب والواو في يدخلونها شاملة للظالم والمقتصد والسابق على التحقيق ولذا قال بعض أهل العلم حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة وأولهم الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن ولم يبق من المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة فالوعد الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين ولذا قال بعدها متصلا بها والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور إلى قوله فما للظالمين من نصير واختلف أهل العلم في سبب تقديم الظالم في الوعد بالجنة على المقتصد والسابق فقال بعضهم قدم الظالم لئلا يقنط وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط وقال بعضهم قدم الظالم لنفسه لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم لأن الذين لم تقع منهم معصية أقل من غيرهم كما قال تعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم قوله تعالى يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات أنهم ملعونون في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وبين في غير هذا الموضع أن بعض أجزاء الكافر تشهد عليه يوم القيامة غير اللسان كقوله تعالى اليوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقوله تعالى حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله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 قوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق المراد بالدين هنا الجزاء ويدل على ذلك قوله يوفيهم لأن التوفيه تدل على الجزاء كقوله تعالى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وقوله تعالى وانما توفون اجوركم يوم القيامه وقوله وتوفى كل نفس ما كسبت الى غير ذلك من الآيات وقوله دينهم اي جزاءهم الذي هو في غايه العدل والانصاف وقال الزمخشري دينهم الحق أي جزاءهم الواجب الذي هم أهله والأول أصح لأن الله يجازي عباده بإنصاف تام وعدل كامل والايات القرآنية في ذلك كثيرة كقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنه يضاعفها وقوله ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إضاحه ومن اتيان الدين بمعنى الجزاء في القرآن قوله تعالى مالك يوم الدين أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وآمل أن يجمعنا بكم لقاؤنا القادم وأنتم بخير